وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان ان ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذرهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان إن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عدده أجر عظيم فاتقوا الله مستطعتم واسمعوا وأطيعوا وأفقوا خيرا لآفوسكم وَمَن أَوْقَى شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ